وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته يجمعين ومن سار على سبيله واتبع هذيه إلى يوم الدين ونستفتق بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا بالقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنهم هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب مر بنا شيئا من الفتوحات الإسلامية في خلافة عمر رضي الله عنه وحينما دخلت السنة الخامسة عشر للهجرة فكر رضي الله عنه في فتوحات عشمال. انتصارا للإسلام وإعزازا لأهله وجمع الناس على أبي عبيدة ابن الجراح وجمعهم أيضا في العراق على سعد بن أبي وقاص ومر بنا الكرمة العظيمة التي وجهها إليها الفرس في العراق اجتمعوا على كسرى يفزجر وعين كسرى قائدا عظيما اسمه رستم، وجمع الجموع والاعداد الهائلة والجيوش الجرارة لمقابلة المسلمين فهم عمر رضي الله عنه بالخروج من المدينة وبقيادة الجيوش الإسلامية التي عددها في حدود ثلاثين عام مجال وعزم رضي الله عنه أن يخرج بنفسه واستشار المسلمين فأشار عليه عامة الناس بذلك بأن يكون هو القائد الأعلى للجوش الإسلامية وعزم رضي الله عنه على الحروج وأيده على ذلك عامة المسلمين ثم عقد اجتماعا آخر مع أهل الرأي والمعرفة والإدراك وبعد النظر فقالوا لا تفعل يا امير المؤمنين. لا تفعل يا امير المؤمنين. قال ولما? قالوا اذا كانت هناك عزيمة وانت القائد فلا يمكن ان يقوم للاسلام قائمة. واذا كانت هناك عزيمة وغيرك القائد تمكن او أم كان إمداد الجيش بجيش آخر وبإيجاد عدد بدلا عن العدد المغزو ويمكن التصرف الحكيم وأما إذا كنت أنت القائد فإنه إذا حصل انهزام فإنها ستكون الدائرة على المسلمين ولا يمكن أن تقوم لهم قادم فرأى أن هذا هو الرأي الأمثل وهو الرأي الأصوب فأين سعد بن أبي وقاص و. ووجهه بما يجب ان يسير عليه وقدم له النسيحة التي مرت بنا في دعصنا السابق وسنقرأها الان باختصار ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله حوادث السنة الرابعة عشر. ثم دخلت السنة الرابعة عشر وفيها سار إلى دمشق وعلى سار الجيش الإسلامي إلى دمشق. وعليه خالد. ثم بعد ذلك نحي عن الإمان القيادة وتولاه. تامين الأمة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله عن الجميع. نعم. وفيها ساروا إلى دمشق وعليهم خالد. فأتى كتاب عمر رضي الله عنه بعزل خالد وتأمر أبي عبيدة بن الجراح. وفيها أمر عمر. وفي بزنة. هذه السنة أمر عمر. رضي الله عنه بالاجتماع لصلاة التراويح يعني كانوا في السابق يصلون التراويح لكن يصلي الاثنان والثلاثة والأربعة والخمسة كل على حدة فجمعهم عمر رضي الله عنه على امام واحد وهذا يعتبر حدث عظيم في التاريخ الاسلامي أن اجتمعت الأمة في البلد أو في مسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي غيرها من المساجد على إمام واحد نعم. وفيها أمر عمر بصلاة الترويث لجماعة وقدم جرير ابن عبد الله وقدم جرير كان أمير على نجران مر بنا أنه كان أمير على نجران وقدم ومعه عدد من جماعته وقبيلتي من بجيله فأمرهم القليفة رضي الله عنه أن يتجهزوا للفتوحات الإسلامية جرير بن عبد الله البجلي كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه أميرا على نجران نعم وقدم جرير بن عبد الله في ركب من بجيله فأشار إلي عليه أشار عليه عمر أن يتوجه إلى العراق، وفعلا يعني ساروا هو ومن معه من جماعته ساروا للمشاركة في الفتوحات الإسلامية في العراق. نعم. فأشار, فأشار عليه عمر بالخروج إلى العراق، فسار بهم جرير إلى العراق. وأقبلوا التقوا بالمتنب نحارث الشيباني، وقال لهم المتنب إنما أتيتم مددا لي، يعني مساعدة للجيش الذي تحت إمرتي. نعم. فلما قرب من المتنب نحارث كتب إليه أقبل، فإنما أنت مدد لي. فقال جرير انت امير وانا امير ثم اجتمع فكانت وقعة البويب المشهورة ثم ان عمر امر سعد امر على الجميع امر على جرير وامر على المتنى وامر على من جميع من في العراق لانه كنا خمى وعدمى وصممى ان يذهب بنفسه ثم بعد ذلك رأى والرأي ما ارتآه كبار الصحابة رضوان الله عليهم ان يرميهم بالليل سعد ابن ابي وقاص وسعد معروف بالبطولة والعزم والحزم وحسن القيادة ومع ذلك وجهه عمر قال لا تغتر ان يقال لك خال رسول الله لا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 لا يغرنك من الله قيل خالو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه خالو رسول الله وصاحبه لأنهم من الصحابة المشهود لهم بالجنة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه نعم فإن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن وإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا بطاعته. فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء الله ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة يدركون ما عند الله من النعيم المقيم ومن التواب الجزيل ومن المنازل والقصور والحور العين بطاعة الله عز وجل وانتثالهم لأمره واجتنابهم لنهيه فلا تغتر حينما يقال لك أنت تصاحب رسول الله ولا تغتر حينما يقال لك خال رسول الله فالله ليس بينا وبين أحد النسب وإنما الذي ينفع الإنسان ويكون سببا في رفعة درجاته وزيادة حسناته ومنزلته في الجنة هو عمله الصالح نعم. فانظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى منذ منذ بعث إلى أنفرتنا. يقول أنا صحت نصيحة مختصرة. وأنت لديك الفهم، ولديك المعرفة، ولديك الإدراك، وقد اختارهم من بين الآلاف من الناس. انظر الأمر الذي بعث عليه، الذي كان عليه رسول الله. منذ بعثا الى ان فارقنا يعني الى امن تلزمه ففيه النجاة، وفيه الفلاح وفيه الفوت وفيه النجاح وان تعدر الناس بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا لقربك منك انظر يعني كلمة اختفرة لكن لها معناها العظيم انظروا الان الذي بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه منذ بعثه الى ان فارقه وانت لا تحتاج الى من يخبرك بها ولا تحتاج الى من يعلمك اياها فانت من اقرب الناس الى رسول الله فلزم هذا الامر لتسعد وتمسك به لتنتصر و جاون عليه لتقوز نعم انظر الأمر الذي رأيت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعد إلى أغفار فارقنا. يعني فترتك وملازمتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست قصيرة وإنما أنت تعرف المصطفى من حين البعث إلى الوفاة، وتعرف المنهاج الحكيم الذي كان يسير عليه منذ بعث إلى أن مات، فلزبه، تمسّت به، أضع عليه بالنواج نعم، فزمه، فإنه الأمر، فإنه الأمر الذي يسعد، وإنه الطريق الذي ينجي، وإنه المسلك. الذي يفوز من سار عليه نعم وكتب إلى المتنى وجرير أن يجتمع إليه ف... وكتب إلى المتنى المتنى نعرف أنه أمير المتنى بن حارثة الشيباني وجرير بن عبد الله البجلي أيضا أمير وقد كان أميرا على نجران في عهد أبي بكر رضي الله عنه ونجران محافاة كبيرة وكتب إلى جرير وكتب إلى المتنى ان اتبعى سعدا. فسعدا هو الامير العام وهو القائد العام لجميع الجوش الاسلامية في العراق. فتجهز رضي الله عنه للقاء العظيم بينهم وبين الكرس في القادسية. ان اجتمعت كلمتهم على كسرى يزجر فامرت تولى كسرى قائدا من اعظم القوات اسمه رستم وبدأوا يعدون العدة قرامة اكثر من 300 الف وعدد المسلمين لا يتجاوز 30 الف وكتب الله النصر للمسلمين انتهوا من موقعة القادسية وتوجهوا بعدها الى المدائن والى غيرها من المدن العظيمة التي ستاتينا ان شاء الله وكتب الى المثنى وجري ان يجتمع اليه فسار سعد بمن معه فنزل بشراء واجتمع إليه الناس واجتمع إليه الناس وهو القائد الأعلى وهو الأمير لجميع الجوش الإسلامية سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ومن شهد له النبي بال... عليه الصلاة والسلام بالجنة اجتمع إليه القمارا والأجناد أصبح هو القائد العام للجيوش الاسلامية في العراق كما ان القائد العام للجيوش الاسلامية في الشام هو ابو عبيدة ابن الجراح امين هذه الامة رضي الله عن الجميع وارضاهم حوادث السنة الخامس عشر ثم دخلت السنة الخامس عشر فتح القادسية فلما انحسر الشتاء سار سعد إلى قادسية وكتب إلى عمر, كتب الى عمر لأنه علم بأن القوم قد اجتمعوا وأنهم تألّب وأنهم جمعوا الأعداد الهائلة والمدد يأتي من أمير المؤمنين فكتب إلى أمير المؤمنين عمر يخبره بما فعله الفرس من اجتماعهم على كسرى يزدجر ومن تعيين رسط قائدا عاما لجوش فيطلب منه المدد فبعث رضي الله عن المغيرة ابن شعبة في جيش من اهل طيبة من أهل طيبة الطيبة من اهل المدينة المنورة نعم فلما انحسر الشتاء سار سعد الى القادسية وكتب الى عمر استمدد يستل... كتب الى عمر فأمده عمر بالمغيرة ابن شعبة. طيب. المغيرة بن شعبه من معه أيضا عدد قليل إذا لاحظنا ثلاثمائة ألف كتب أيضا إلى أبي عبيدة قال أرسله ألف اختر ألف من رجالك وأرسلهم إلى سعب فاجتمع ثلاثين ألف عدد قليل لكنهم أهل رأي وأهل مشورة وأهل فقنة وأهل كر وفر وإقبال وإدبار فقمت هم مجربون في الخرب ممارسون لها نعم فبعت الى المغيرة بن شعبة في جيش من اهل المدينة وكتب الى فبعت اليه يعني فعت عمر الى سعد ابن ابي وقاص بالمغيرة ابن شعبة مددا له ومع المغيرة عدد ومع من اهل المدينة من اهل طيبة الطيبة نعم فبعد اليه المغيرة ابن شعبة في جيش من اهل المدينة وزيادة على ذلك كتب الى ابي عبيدة وابو عبيدة في الشاب ان يأمره بان يمده بالف من خيرة من معه من المقاتلين في الجيش الاسلامي الذين يقاتلون الروم نعم. وكتب الى ابي عبيدة ان يمده بألف وسمع بذلك رستو ابن, ابن الخرازان فخرج بنفسه في مئة وعشرين ألف سوى التبع والرقيب. مئة وعشرين ألف غير اللي يتبعون وغير الخدف يعني غير التطاقين واللي ينزلون واللي يشيلون واللي يطقون الخيام واللي يعني يرعون ويسكون يعني غير التبع والرقيب هذه كل مئة وعشرين ألف رواية أخرى تقول لا ثلاثمائة ألف يعني جيش هائل ولكن النصر لجند الله نعم إنا لننصر رسولانا والذين آمنوا نعم حتى نزل القادسية وبينه وبين المسلمين جسر القادسية وقيل كانوا ثلاثمائة الف ومعهم ثلاثمائة ومع الفيلة ومعهم ثلاثم ثلاثم فيل والجوش الاسلامية اللي ليبل ما تعودت على الفيلة فلما تقابلوا نفرت نفرت الجيوش الاسلامية من منظر الفيلة فيلة عظيمة ترعب وتخيف ولم يكن لهم عهد بها إلا أن المسلمين عملوا ما يمكن عمله وذلك بأن ألبسوا الإبل نوعا من اللباس الغليظ من الخياش فلما رأتها الفيلة نفرت يعني أولا الفيلة لما تقابل الجيشان نفرت الإبل التي مع المسلمين من منظر الفيلة لما عم 33 فيل فالمسلمون عملوا خطفة جعلوا على الإبل لباس حيث أنه يجعل جسمها كبيرا ومنظرها هائلة دبسوا شيء من الخيش أو من الشيء الغليظ فلما رأتها الفيلة نفرت منها معنا وقيل كانوا ثلاثمائة ألف ومعهم ثلاث وثلاثون فيلا واجتمع المسلمون حتى صاروا ثلاثين ألفا. اجتمع المسلمون يعني اللي كانوا مع جريء واللي كانوا مع المثنى واللي كانوا مع المغيرة والمدد من هنا وهناك بلغ عددهم ثلاثين ألف. فكانت وقعة القادسية المشهورة والتي نصر فيه الله فيها المسلمين وهزم المشركين وهي وقعة من المواقع العظيمة وقعة فاصلة اندحر فيها الفرص وانقامعوه وقلت هيبتهم لأنهم لأن عندنا دولتين لا لا يماثلهما احد في القوة والعدد والعدد الفرص في العراق والروم في الشاب فانهزم الفرس في القادسية وانهزم الروم في اليرموك، وانتصر جند الله وعلت كلمة التوحيد نعم. فلما هزم الله الفرس كتب عمر الى سعد ان اعد للمسلمين دار هجرة وانه لا يصلح, لا يصلح يعني يريد مكان يسكن فيه يعني مثلا المعركة انتفروا ما في مثلا بلد يسكنون فيها ما في مكان فلو انهم انحازوا وعادوا ربما يعني الفرس حصل لهم نقض للعهد وحصل منهم مخالفة للاتفاق وحصل منهم تضييت النية للإبغار بالمسلمين فكتب عمر الى سعد اعيد اوجد للمسلمين دارا تناسبهم فبنى رضي الله عنه الكوفة، فبنى مدينة الكوفة وأصبحت مدينة إسلامية، بناها سعد رضي الله عنه للجيوش الإسلامية ليكونوا على مقربة من أعدائهم وفي أعدائهم لا يغيبون عنهم ولا يمكن أن. يتصرف او يبيت شر للمسلمين نعم فلما هزم الله الفرس كتب عمر الى سعد انا عد المسلمين دار هجرة وانه لا يصلح للعرب الا حيث يصلح يعني البلاد اللي تصلح للعرب ما تناسب البعير وما تناسب الشاء وفيها شجق وفيها مثلا ارض تصلح للزراعة فلا يصلح مثلا ان يكونوا قريبين من البحر أو قريبين من مكان لا يصلح الزراعة لا فالأعد لهم دار تصلح للشاء وتصلح للبعير وتصلح للمسلمين فاختار مدينة أرض الكوفة وبناها وأصبحت معقلا من معاقل المسلمين نعم أن للمسلمين دار هجرة وإنه لا يصلح للعرب إلا حيث يصلح للبعير والشاء وفي منابت العشب منابت العشب نعم فانظر فلاة إلى جانب بحث فبعث سعد عثمان بن حنيف فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم يعني بحث ووجد أنسى فقعة تتوفر فيها المواصفات التي أشار إليها عمر في مدينة الكوفة نعم. فارتاد لهم ولم تكن موجودة وإنما أرض الكوفة فارتادها وقال هي التي تصلح فأمروا ببنائها وأخطفت من ذلك الوقت. نعم. فرتد فرتد لهم موضع الكوفة اليوم. فنزلها سعد بالناس. ثم كتب عمر إلى سعد أنب أنبعث ان إلى أرض الهند يريد البصرة. جندا يريد البصرة يعني المكان اللي كان فيه الجن. أبعث لهم ما حد ينزل فيها ويحافظ عليها. فبعث أتى من خزوان ومعه ثلاثمائة رجل ونزلوا في البصرة. نعم. يريد البصرة جندا في ينزلوها فبعث إليها عتبان بن غزوان عتبة بن غزوان في ثلاث رجل حتى نزلها وهو الذي بصر البصرة وفي هذه السنة كانت وقعة اليرموك المشهورة في الشام. بالشام وقعة اليرموك بالشام ووقعة القادسية بالعراق وهما وقعتان من اكبر الوقعات. يعني من اكبر اللقاءات والوقعات التي تمت بين المسلمين وغيرهم نعم وخرج عمر الى الشام ونزل الجابية كان هناك صلح بالنسبة لبيت المقدس قالوا لا يمكن ان يتم الصلح الا على يد الخليفة وخرج رضي الله عنه بنفسه من المدينة الى بيت المقدس لعجل ان يجري الصلح الذي تم بين المسلمين وعهد تلك البلاد نعم وخرج عمر الى الشام ونزل الجابية فصالح نصارى بيت المقدس وكانوا قد ابوا ان يجيبوا الا الصلح مع ابي, أبي عبيد قالوا لا يمكن الا مع اعلى واحد او ارفع واحد او الامير الذي هو يعني المسؤول الاول وهو عمر رضي الله عنه فخرج بنفسه من المدينة وصالحهم. نعم. وقد أبغى أن يجيبوا إلى الصلح مع أبي عبيدة حتى يكون عمر. فياقدون الصلح معه وصالحهم واشترط عليهم إجلاء الروم إلى ثلاث إلى ثلاث واجتمع إليه أمراء الأجناد. نعم. فلما رجع لما إلى المدينة رضي الله عنه وضع الدواوين. الدواوين يعني مثلا مثلاً العرما. الشؤون الإدارية للدولة الإسلامية، وكتب لعقيات لفلان كذا في الشهر لفلان كذا ولفلان كذا على قدر قربهم من رسول الله وعلى قدر خطولاتهم وعلى قدر ما يؤدون، فيعني كان قبل ذلك ما هناك دوام، فلما رجع من الشعب وقد حصل المسلمون على الغنائم العظيمة حصلوا على غنائم هائلة في فتح المدائن. وحصلوا على غنائم عظيمة في القادسية وحصلوا عليها في وقعة الإرموك وغيرها من الوقعات فأمر بإيجاد الدواوين فكتبت الدواوين وكتبت فيها الأسماء لأجل تخصيص المخصصات والأعخيات لكل واحد منه وبدأ بالعباس لأن العباس مضر لقربه لأن العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ بالعباس وبغيره من كبار الصحابة رضوان الله عليهم. نعم فلما رجع إلى المدينة وضع الديوان فأطى العطايا على مقدار السابقة على مقدار السابقة ناس يستحقون عطاء جذلة وناس يستحقون عقل وهكذا على قدر سابقتهم وعلى قدر مواقفهم من الإسلام وعلى قدر جهادهم فيه فبدأ بالعباس لأن العباس هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من يليه من كبار الصحابة رضوان الله عليهم وأمهات المؤمنين وغيرهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فبدأ بالعباس حرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالأقرب فالأقرب حوادث السنة السادسة عشر ثم الأقرب فالأقرب انتهينا من القادسية وانتهينا من اليرموك. وانتهينا من الديوان وكتابة المعطيات وكتابة المخصصات للمسلمين لكل واحد على حسب سادقته وجهاده وبطوله الآن عندنا تنظيم إداري جديد أنا كتبت رسالة وأرسلتها إلى الشام كتبت أخرى وأرسلتها إلى العراق افعل كذا لا تفعل كذا سير من مكان كذا وليت فلانا عزلت فلانا الى اخر قد يحصل بين ال... الرسائل هذه تطار بعضها يلغي بعض وصلت رسالة بتعيين الامير الفلاني على الجيش الاسلامي في العراق وصلت رسالة اخرى بتعيين غيره الرسالتين وصلت في وقت واحد لا ادري ايهما المعتمدة ما الذي يفصل هذا ويبينه ويوضحه هو التاريخ هذه كتبت في رمضان وتلك كتبت في رجب معناه اللي كتبت في رمضان هي المعول عليه لأنها آخر ما صدر من أمير المؤمنين فالدولة أصبح لها مدن في العراق مدينة البصرة وفي عطبة بن غزوان ومدينة الكوفة وفيها سعد بن أبي وقاص وفي العراق كذلك واتجهوا إلى وكثرت الغنائم وكثرت الخراج وغير ذلك إذن أددت الأعطيات لفلان في الشهر كذا ولفلان في الشهر كذا خير أفاء الله فيه على المسلمين ونعمة تفضل بها عليه. لكن الدولة تحتاج الى تنظيم فقلنا فلان هو الامير بدأ ان يعين غيره تنحيا فلان وليكن فلان هو الامير وجاء يعني القرار الاول والقرار الثاني في وقت واحد ما ندري ايهما المعول عليه او ايهما المعتمد الذي يفسن ذلك هو التاريخ. فجمع عمر رضي الله عنه كبار المهاجرين والأنصار، ونادى بهم الصلاة جامع، يعني اجتمعوا لأجل أن نتشاور، لأجل أن نتذكر، لأجل أن كل منا يدي رأيه. نريد أن يكون للأمة الإسلامية كيان خاص لها وحدها ترتبط به إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ماذا نعمل بأي شيء نجعل التاريخ بأي شيء نحدد التاريخ بعض الصحابة قالوا يا أمير المؤمنين نحدد التاريخ بمبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن مبعث الرسول هو بداية الوحي نزل عليه في حرة اقرأ باسم ربك الذي البعض الآخر قالوا يا أمير المؤمنين نحدد التاريخ بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لما كان حي الوحي ينزل من السماء ويتتابع آية بالليل وآية بالنهار وخير عميل فلما مات انقطع الوحي فنريد أن يكون تاريخ الحمة الإسلامية الذي يحدد هو موت رسول الله وانقطاع ماذا تقولون؟ الفريق الثالث يا أمير المؤمنين نريد أن يكون التاريخ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن الهجرة هي التي اللجدة للمسلمين